القاسم لم نطب تولى على الحروب القاسم لم نطب تولى على الحرب الم. يلا, يلا يا على الاكبار يلا يا على <نزيل> يا هيا على الاكبار هيا على الاكبار هيا على الاكبار على الاكبار على العسكر على <نزيل.> <تضحي> العسكر <تعد chocolate> يا الله على العزيه يا قاسم انا منظر اتولى على الحروب ما لم منظر اتولى على الحروب يا الله على الاكبر يا الله على الاكبر يا الله على الاكبر يا الله امي عليهم خلي طبثني انا وخلي قللي لقمر هاشن ويلي قللي حسينة ويلا بالحوم اي الاكبر خلي طلع حانة وخلي راسه بحضنه يقعش اليصير في انا وخلي راسه بحضنه يقعش اليصير في انا جيش ابن ساد وشمر نكسر ظهر يكسر بحارهم كسر يلا <متسجيل> علي الاكبر يلا <متسجيل> يلا علي الاكبر يلا يلا علي الاكبر يلا هيا علي الاكبر المنتج الملف لهذا العمل سيد حكيم الغالبي نزيل على <تصفيق> <بالديل> <العزيزة تصفيق> <بالديل> <العزيزة تصفيق> قاج بالحروب يعطي درس وراح اخلي بيومي هذا تسلف الناس الخرس اليوم من دمهم تفوفي حنا ترجت درس ضحكتك وبنص جثثهم راح اسويلي عرس وضحكتك وبنص جثثهم راح اسويلي طشر ونم والعرس يذبح سلم وكيف اطشر ونم والعرس يذبح سلم يالله عالي لأكبر يالله عالي لأكبر سي يا ابن عمي عن رقاب موخره حق يومك صار بهم كما يوم الاخره عليك يا بتفك انت شويه بن طقخره حي لك بر خلي حصى سي وسبع القنطره اي نغطن سيزي القمر وعيونه بن قوموا دته سيفن کومر واه جنا بن طفحضر يلا على الاكبار يلا دل <متصفيق> دل على العسكور دل دل على العسكور دل دل على العسكور القاسم <متصفيق> لم نضب على الحق كبر عند خطه حجل من قضيهم نسحب صاب الخيام مهلا همنا نطيهم حتى للمات والميت جبهم رجلياهم منها نطلع خاطر احنا وعمنا فيهم منها نطلع خاطر احنا وعمنا فيهم يا الله ونخلي الذنب علي الخيام يلا ونخلي الذنب اضحك علي الخيام يلا يا علي الأكبار يلا علي الأكبار الهندسه الصوتيه والتوزيع احمد الزيدي الاشراف العام حسام الموالي القاسم لم نظول على الحروب الردود الحسيني الملة أحمد الفاطني كانت الكلمات بقلم الشاعر الحسيني المبدع أياد الأخص ونسألكم الدعاء التصوير والمونتاج مرتبى الزهري مرتبى الزهري